بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا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 لا يكون ولا يملكون لأنفسهم ضر و ولا نفع ولا يملكون لأنفسهم ضر و ولا نفع ولا يملكون موته ولا حياته ولا نشورا ولا يملكون لأنفسهم ضر ولا نف ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفء افتراه وأعانه عليه قوم آخرون وقال الذين كفروا فقد جاءوا ذو وزورا وراء جاءوا ذو الموارث وراء وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهيتم لا عليه بكرة وأصيلة وقالوا أساطير الأولين اكتتبها هي تمل عليه بكرة واصيلا قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما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 فيكون معه نذيرا أو يلقا إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها أو يلقا إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها.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 لا أجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار وجعل لك قصور بل كذبوا بالساعة بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا وأعترنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وَإِذَا أُلْقُوْمِنْهَا مَكَانٌ ضِيقٌ مُقرَّنٍ دَعَوْهُنَّالِكَ ثُبُورًا وَإِذَا أُلْقُوْمِنْهَا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا لا تدع اليوم ثبورا واحدا ودع ثبورا كثيرة. قل أذالك خير أم جنة الخلد التي يوعد المتقون. قل أذالك خير أم جنة. الخلد التي يعد المتكون كانت لهم جزاء ومصير كانت لهم جزاء ومصير لهم فيها ما يشاءون خالدين لهم فيها ما يشاء كان على ربك وعدا مسئولا كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء اولائي هم ضلوا السبيل وَلَيُومَ يَحْسُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِهَا أُولَاءَ إِمَّا هُمْ ضَلُّ السَّمِيلِ قَالُوا صُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلَى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 ولا نصر ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا ومن يظلمكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وكان ربك بصيرا. وكان ربك بصيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. وكان الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتو وانكبيرا. لَكِنِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَتَنَطَّوُا وَنَكِيرًا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ تَلُوحُ كَأَنَّهُمْ مَشْرَاةٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرٌ حِجْرًا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِن عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا وَفَتَنَّا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا اليوم تشقق السماء بالغمام ونزيل الملائكة تنزلا الملك يومئذ الحق للرحمن الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا وكان يوما على الكافرين عسيرا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 يا ويلتي ليتني لم اتخذ فلانا قليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني لقد اضلني عن الذكر بعد اذ وكان الشيطان للانسان خذولا وكان الشيطان للانسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول يا رب إن قوم تأخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي نذوّم من المجرمين وكذلك جعلنا لكل نبي نذرا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن زملا وحده كذلك لنثبت به فؤادك كذلك لنثبت به فؤادك ورتبناه ترتيلا ورتبناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا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 يَشْكُنُكَ لَا وَأَضِلُّ سَبِيلًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا فقلنا ذهبائِل إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا.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 وأعطنا للظالمين عذابا أليما وعَادٌ وثَمودَ وَأَصْحَابُ الرَّسِي وَقُرُونَ بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرَةُ وعَادٌ وثَمودَ وَأَصْحَابُهُ الرَّسِي وَقُرُونَ بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرَةُ وَكُلٌّ ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالُ وَكُل وَرَبِّنَا لَهُ الأمثال وَكُلًا تَبَرْنَا تَثْبِيرَا وَكُلًا تَبَرْنَا تَثْبِيرَا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقُوَى الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السوء وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقُوَى الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ أفلم يكونوا يرونها؟ أفلم يكونوا يرونها؟ بل كانوا لا يرجون نشوراً بل كانوا لا يرجون نشوراً وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هذا الذي بعث الله رسولاً وَإِذَا وَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَٰهًا هَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَّنَا عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أن صبرنا عليها إن وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيله. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأ. تَكُونُ وَارِئِ مَوْكِلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ, إن, إلا, كالأنعام إن إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ألم إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضي يسيرا. ثم قبضناه إلينا قبضي يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم نوم سبات وجعلناها ظلًا صُرًا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وهو, يدي رحمته وهو يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماءً طهورًا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 خَلَقْنَا النَّعْمَانَ وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا وَلَقَد صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَلَقَد صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فلا تطيع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا.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 وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ضهيرا وكان الكافر على ربه ضهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أي يتخذ إلى ربه سبيلا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 وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا الرحمان فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا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 والذين يبتون لربهم سجدا وقياما والذين يبتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون رب نصر فعنا عذاب جهنم والذين يقولون رب نصر فعنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامة إن عذابها كان غرامة إنها ساءت مستقرا ومقاما إنها ساءت مستقر ومقامة والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقترو وكان بين ذلك قواما. وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخرة ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذنون.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 والذين لا يشهدون الزور وإذا مر باللغ مر كراما. والذين لا يشهدون الزور وإذا مر باللغ مر كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صمما وعميانا.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 والذين يقولون ربنا هذ لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما أولئك تبرنا صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما قاردين فيها قاردين فيها حسنات مستقر ومقاما حسنات مستقر ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولاة دعاءكم